شبكه الطريق الى الله تقدم لكم هذه الماده ومضى يجري خلف سرابك وبريق الشهوه اغراها سلك دروب الشر جميعا حتى سينتهى قدماها يبحث عن حضن يسعده يبحث عن حضن يرضاه تخدعه امها سطوا بسرو تعينا بسمتها اسرت عيني يا أيها الشاب قلبك وحبك ليس لكل فتاة ويا أيتها العفيفة يا ايتها المصونه حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرميك بسهام الغرام فلان فلان كنت تحبني كنت تعشقني وقفة هدى فتاة صالحة في السنة الثانية من الجامعة لها صديقة وزميلة كانت تحثها دائما أن يكون لها حبيب وأن يكون لها عشيق اعطتها رقم أحد الأصدقاء وقالت لها كلميه يا غبية كلمي ستجدين معه السعادة ستجدين الأنس والسرور وبدأت تفكر يا ترى ماذا أفعل كلمته وكلمته ووقعت في الحب والغرام في يوم وعدها أن يخرج ليشاهد منزل الزوجية السعيد ولكن هناك فقدت ما تملك وذهبت هدى ضحية هذه الصحبة السيئة كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل أني جلست بغرفتي حيرة يحاصرني الملل كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل والشعر بين أصابعي في كفي الاخرى سدل كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجل كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجه الأمي تجاهد إخوتي وأبي تشاغل بالعمل والكل يجري في مصالحه وقد غفل الأهل جاء الفراغ بحلة سوداء تنبذها الحلل وعليه ألف عمامة وبها تخفى واكتحل قال الخبيث وليته ما ما, ما كان يا قومي فعل ما لأراك حزينة تتلفعين بذل الحلل عند الدواء لما بك فدع التقاع والملل قوم تعالي جربي ما قد أقول بلا خجل قومي وردي هيا كلميه إذا اتصل وأصخت أسمع هاتفي والقلب يخفق في وجل وأجبت وأسأله وأجبت أتعشقني فقال أجل أجل ولسوف نرسم قصة من حبنا تغدو مثل ومضيت يا أختي أكلمه إذا من ليل حل وتساقطت مني الفضائل واستحى مني الخجل حتى أتى يوم به نجم الطهارة قد أفل قال الخبيث متى اللقاء فإن ذال لا يحتمل هي ساعة أو نصفها إن شئت أو حتى أقل لا ترفضي لا ترفضي فالرفض يقطع ما وصل ورأيته ذئبا يصارعني وكنت أنا الحمل وتمكن الذئب الخبيث وصار جسمي في شلل آه وآه ثم آه كيف أنجوم العمل قلت الزواج فقال لا أنا لست أرغب من ذبل جرح العفى في أخيتي مهما تداوى من دمل يقولون يعضضن على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول لا لنا لقد اضلني عن الذكر معدا اتجاهي وكان الشيطان للإنسان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني كان الشيطان للإنسان خذولا